wir Anas ibn sibni malik radiyallahu taala anhu bismillahir rahmanir rahim la ilahe illallah bi adadi kulli tahlilin hallaluhu almuhallilun allahuekberu bi adadi kulli tekbirin takbarahul mukabbirun subhanallah bi adadi kulli tesbihin subbahu almusabbihun astagfirullah bi adadi kulli istiğfarin استغفره المستغفرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله أن يوم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله قد حاض بكل شيء علما وأعصى كل شيء عددا وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسألك الأمان الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولد هو عن ولده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصائبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وأسألك الأمان الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان الأمان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 مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوق وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق فهل يرحم المرزوق إلا الرزاق الأمان الأمان مولاي مولاي أنت القوي وأنا الطعيف فهل يرحم الضعيف إلا القوي مولايا مولاي انت العزيز وان الذنين وهل يرحم الذنين للا العزيز مولايا مولاي انت الكريم وانا الليم وهل يرحم الل ايم الكريم مولايا مولاي انت الرحمن وانا المرحوم Vahal yarham ul merhu meyla Rahman, mevla yemevlay, ant Sultan ve an Alabd. Vahal yarham ul abde meyla Sultan, mevla yemevlay, ant Zalil ve Vahal yarham ul mutahhir مولاي مولاي أنت الغافر وأنا العاصي وهل يرحم العاصي إلا الغافر مولاي مولاي أنت المطلوب وأنا الطالب وهل يرحم الطالب إلا المطلوب مولاي مولاي أنت الكريم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا الكريم مولاي مولاي أنت الصادق وأنا المخطيء وهل يرحم المخطيء إلا الصادق مولاي يا مولاي أنت العيوان الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائل مولاي مولاي أنت الخالق وأنا الموحوش وهل يرحم الموحوش إلا الخالق مولاي مولاي يرحمني Rahmeti ve afgan nabijoduca, ağnini bıfızlın ve karamıca, ve akrimi bıkarameti ya da Sultan ve Taun ve يا ya Hayu ya Quyum ya da Jalal ve la merham jamiyatul muslimin ve muslimat ve mu'minin ve rahimin ya Allah ya Allah ya Allah. يا غفور يا فور لا إله إلا الله محمد رسول الله من خلق الخلاق يا خالق يا رزاق يا فتاح يا ربي يا عزيز يا كريم يا عليم يا ذا الجلال يا الله يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil